بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه اجراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ الفداء اسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى قرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفر له ولوالديه وللحاضرين أو المسلمين وفي الدرس الخامس والتسعين بعد الثلاثمائة وفي تفسير قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا قال المصنف رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين أي عن خبره وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم الحمول لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يسألون منهم وفي نسخة يسألونك ومعنى يسألون منهم يعني يطلبون <تصفيق> نعم فقالوا سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية لا يدرى, لا يدرى ما صنعوا وعن الروح فنزلت سورة وقد أورد ابن جرير ها هنا والأموي في مغازيل حديث أسنده وهو ضعيف عن عقبة بن عامر أن لفر من اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء، فكان فيما أخبرهم به أنه كان شابا من الروم وأنه بن الإسكندرية وأنه على به ملك في السماء وذهب به إلى السد. ورأى أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب وفيه طول ونكاره ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل والعجب أن أبا زرعة الرازي هذا الحديث فيه, فيه في إسناده عبد الرحمن بنزاد وفي أيضا المنهية والرجل عقبه لم يسمع نعم أي ثلاثة إلى الفرد حديث ضعيف لا يصح نعم والعجب أن أبا زرعة الرازية مع جلالت قدره ساقه بتمامه في كتابه دلائل النبوة وذلك غريب من وفيه من النكارة أنه من الروم، وإنما الذي كان من الروم الروم يعني النصراء نعم، وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تأرخ فيليبس المقدوني وهو وزير أرسطو الذي ابتدع قال شيخنا سلموه الله وهو وزير أرسطو الذي ابتدع القول بقدهم العالم والقول بقدم العالم معناه إنكار الرب عز وجل فأرست أو هو المعلم الأول ثم أبو نصر الفارابي المعلم الثاني ثم أبو علي بن سينا المعلم الثالث وكان المقدون هذا قبل عيسى عليه السلام بثلاثمائة سنة وأما اسكندر الأول فكان في عهد إبراهيم عليه السلام فاسكندر ذو القرنين غلب صالح والثاني ملحد وابو علي ابن سينا حاول تقريب الفلسفة للإسلام وابن القيم رحمه الله يسميه إمام الملاحدة الحمد الله يسميه إمام الملاحدة وأرست ما أثبت وجودا لله عز وجل إلا من جهة كونه مبدأ مبدأ الفلك وعلة غاية للفلك وابن سينا أثبت وجودا <تصفيق> أثبت وجودان الوجود الأول وهو الله وهذا وجود في الذهن لا حقيقة له عياذا بالله ووجود العبد وأما إثبات ابن سينا الملقب بأبي المكنى بأبي علي لأصول الدين فأصول الدين عنده خمسة الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وقد <تصفيق> عرفت قوله في الله وأنه مبدأ للفلك للفلك وإلا غاية للفلك أو عفوا وأنه يقول أنه وجوده في الذهن عفوا وأن وجوده في الذهن. كما قال ابن سينان وأما قوله في الملائكة فيقول أشباح النورانية يتخيلها يتخيلها الأنبياء تدعو للخير ليست حقيقة إنما هي خيال في ذهن النبي يتخيله النبي فاجله ويدعو للخير وهي غرائز في الإنسان وأما الكتب فمعانٍ معانٍ تفيض على الرجل العبقري وهو النبي بالإدراك. يعني أيضا ليس لها حقيقة إنما معنى يفيض على العقل العبقري أو على الرجل العبقري ويكون هذا الفيض بالإدراك إذا حقيقة له وأما النبوة عنده والرسالة فصنعه من الصناعات يحصل عليها الإنسان بالخبرة يعني تحب أن تكون نبي بالخبرة هكذا تكون نبي وعياذ الله. وأما اليوم الآخر والجنة والنار والبعث والنشور والصراط والميزان إلى آخره مما يقع في يوم القيامة فيقول هذا الزنديق فهي أمور خيالية أمور في الخيال ليس في الواقع والحقيقة والنبي يكذب يا ذنبك اللهم وأن أهولاء توضع أسماهم على لافتات على مستشفى أو على, أو على معمل تحليل أو على اي شيء او اسم شارع ابن سينا او يدرس انه طبيب العرب المسلم هذا رجل زنديق انكر كل شيء انكر كل شيء حتى لما اثبت وجود الله قال في الذهن لا في الحقيقة يا لبك اللهم حتى يتعايش الناس في سلام وامور خيالية والنبي يكذب عليهم حتى يتعايش الناس في سلام الى اخر كلامه وهؤلاء ارستو والفارابي وابن سينا كلهم لاحلة <تصفيق> نعم <تصفيق> قال رحمه الله وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم تؤذخ يعني النصارى والآن قال شيخنا والآن يؤرخون بميلاد عيسى، وانتشر هذا حتى في بلاد المسلمين وسئل شيخنا هل هذا يعدك التشبه قال نعم نعم بعض الأمناء اليوم في المدرس لا يعرف التاريخ الهجري لو قلت له يقول محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جمال أو أولى جبل ثاني لا يعرفها لكن لو قلت قل يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليا أغسطس إلى آخره يحفظها ولا يعرف العشرة العربية وهذا غلط بل أن يؤرخ تؤرخ أمور الناس بالتاريخ الهجري الذي وضعه عمر. ابن الخطاب رضي الله عنه وتذكر الناس جيدة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم <تصفيق> فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان وهو, ما... وهو ذو القرنين ويسمى الإسكندر وكان في عهد إبراهيم عليه السلام نعم الأول ذو القرنين نعم وآمن به واتبعه نعم وكان معه الخضر عليه السلام وأما الثاني فهو اسكمدر بن فيليبس المقدوني اليوناني وكان وزيره أرسطا طاليس الفيلسوف المشهور والله أعلم نعم أرسطا طاليس وهو أرسطور يقول له أرسطا طاليس وأرسطور نعم حتى أسمعهم قبيحة سبحان الله أما أعتقدهم فاسد وأسماهم كالجهن بن صرفوان شاء الله أن أمه تسميه الجهن لو جدت له نون صار جهنم كما يتوقف قيم رحمه الله في البيت كأن الله اشتق له اسما من جهنم ولا ياذب الله قبحهم الله جميعا نعم وهو الذي تؤرخ به مملكته ملة الروم نعم وهو نعم وهو الذي تؤرخ به مملكته مل ملة الروم من مملكته ملة الروم في الشعب يريد من من نعم وهو الذي تؤرخ به من مملكته من مملكته ملة الروم وقد كان قبل المسيح عليه السلام بنحو من ثلاثمائة سنة هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في غاية الأفعال. نعم. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل كما ذكر كما ذكره الأزرقى وغيره وقال شيخنا والمؤرخون لا يمحصون. أنت كلام يعني. وذلك يتسهل العلماء في أمور التاريخ والسيره. يتسهلون في هذا يعني, يعني أمور التاريخ في الأسانيد. لا يهتمون وارجعون بالأسانيد، نعم، والأزرق من من أهل التاريخ، نعم، وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلام وقرب إلى الله قربانا وقد ذكرنا طرفا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية ولله الحمد، وكتاب في التاريخ للحافظ ابن كثير. في خمسة عشر مجلدة كبيرة نعم قال وهب بن منبه كان ملكا وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانت من نحاس هذا من أخبار بني إسرائيل وهذا بعيد صفحة رأسه كانت من نحاس بعيد وأتود على شيخنا بحديث لعله يأتي مو في ما عند ابن حبان علق على هذا الشيخ أحمد شاكر في علم التفسير ماكيا علم تفسير علق على هذا أحمد شاكر يو الحديث الله على عند ابن حبان وبعضهم يثبته لكن هذا بعيد هذا بعيد الله بني آدم خلقهم مما هو معروف والرأس معروفة لا يوجد أحد رأسه من نحاس أبداً نعم قال وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفايس وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين يعني سمي ذو القرنين لهذا سمي هذا القرنين من أجل هذا نعم وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال سول علي رضي الله عنه عن ذو القرنين فقال كان عبدا ناصح الله فناصحه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فسمي ذا القرنين نعم أحياه الله مرة وأحياه مرة أخرى الله أعلم هذا من أخبار بني إسرائيل كذا قال شيخنا نعم وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع عليا يقول ذلك ويقال إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب قال شيخنا على هذا القول نعله الصواب لأنه بلغ المشرق والمغرب كما في القرآن العظيم نعم. <تصفيق> وقوله إن مكننا له في الأرض أي أعطيناهم ملكا عظيما متمكنا فيه له من جميع ما فيه له من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض. الحصارات. هكذا قري على شيخنا سنه والله بسر الح الحصارات حصاره القاموس نعم. ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض ودامت له البلاد ولذلك في قصة بالقيس أوتيت من كل شيء يعني كل شيء يؤته الملوك وليس أنها ملكت كل شيء لا إنما من كل شيء يؤته الملوك وإن لأن كل تأتي ورد بها الجزء أيضا تدمر كل شيء بأمان ربها فأصبح لا يرى إلا مساكن ولذلك لما احتجى من الجهمية ونحوهم بقول الله تعالى الله خالق كل شيء قال القرآن شيء إذا القرآن مخلوق فالسنة قال لا كل شيء أراد الله عز وجل خلقه وليس أن القرآن مخلوق تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن وأوتيت من كل شيء والمراد كل شيء لأتاه الملوك وأصل الملوك نعم ودانت له البلاد وخضعت له دائما تحتاج على على البدع بهذه النظائر وهذه النظائر والاشباه هذا علم من الفنون الكتاب والسنة مهم يعني لما يحتج يعني لما يحتج البعض ب ببعض النصوص ياتي العلماء بالنصوص التي هي نظائر لهذا النص ويحتجون عليهم بهذا نعم نعم نعم لم يعمل خيرا قط في حديث الشفاعة محمد سحكم من خزينة واللجنة الدائمة قالوا على وجه التمام بل كمان وأنكر بعض الناس ذلك فقالوا لا لم يعمل خيرا, خيرا نكر في سياق أن فيه تدل على العموم وأكدت بقوله قط فقال دعم هذا له نظائر وكان قد عمل شيئا يسير كما في حديث قاتل المئة حديثة بسعيفة الصيحية قالت مليكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وكان الرجل قد سأل عن عالم يدله على التوبة ومشى إلى أرض التوبة ونأى بصدره حتى كان أقرب إلى أرض التوبة شبر واحد ومع ذلك قالت مليكة العذاب وهم صالحون إنه لم يعمل خيرا قط فهذا له نظائر في خاصة الرجل ذي كان يدين الناس وليس له عمل إلا هذا وقاسم لكنه لم يعمل خيرا قط نعم فقد ينفى ذلك ويكون مقصود عمل عمل يسير نعم نعم نظيم تفسير ليه تفسير الذكاء قاله. قالوا الذي قرنه من الذي لو قرر يكون شد وأقوى وقيل لأنه كان على رأس قرنان كتاج منه وحقيقة القرآن العظيم يبين سبب تسمية وقرين ولكن أقرب ما يقول القرآن العظيم هما المشرق والمغرب وهو مناسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس إنها تطلع بين قرنين يعني أرجح هذا يعني؟ نعم وهذا الشيخ محمد رجح ما رجحه الشيخه أيضا أنه صار ما بين المشرق والمغرب نعم. نعم أو بلغ المشارق والمغارب نعم غير موجودة انظر في لسان العرب نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم انظر الحاق والصدر هذا فقط حصر حساب <تصفيق> <مم>. نعم <تصفيق> نعم على <تصفيق> الشاشه نعم كان نظامي طيب ما <تصفيق> جمع حصار انه يمكن نعم على الفعل يعني او على اسم الحصار نعم فيما تنقيش اللغة المحبس وجعلنا جعلنا ملكثرين حصيرا قالوا المحبس المحبس محبس آه قول والحصير في قول لبيد لدى لاب الحصير قيامه هو الملك نعم طيب نعم يعني ما يحصل ما يحصلنا فيه العدو أو ما شبه ذلك من التمكين والجنود والات الحرب والحصار يحبسون العدو يعني الشعب صد الشعب الحصار؟ الحصارات. حصارات أكذا؟ في الشعب. لا. لا. نصر عندي الحصار. بدون شد. نعم. وهكذا أقول على شيخنا الحصارات. نعم. <تصفيق> ودانت له البلاد وخضعت له ملوك العباد وخدمته الأمم من العرب والعجم ويهذا ذكر بعضهم أنه إنما كانت القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها وقوله وآتيناه من كل شيء سببا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم يعني علما وقال قتادة أيضا في قوله واتيناه من كل شيء سببا قال منازل الأرض وأعلامها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله واتيناه من كل شيء سببا قال تعليم الألسنة كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم وقال ابن لهيعة حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار أنت تقول إن ذا القرنين كان يربط خيله بالسرية فقال له كعب إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال وآتيناه من كل شيء سببا وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب قال شيقنا هذا إن صح الإسناد الأول فيه عبد الله بن نهيعة ولم يروا العباد العبادة الثلاثة أو الأربعة فالواته لا تقبل قال هذا إن صح وكعب الأحبار أسلم في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ويأخذ عن بني إسرائيل ولو صح هذا الخبر فهو جدير بالإنكار يربط خيله بالثري هذا شيء عجيب الثري هذا في السماء كيف يربط خيله بالثري بعيد جدا قال شيخنا وإنما آتاه الله تعالى ما يصلح للملوك وآتيناه من كل شيء سبب يعني كل ما يصلح للملوك نعم وهذا الذي أنكره معاوية رضي الله عنه على كعب الأحبار هو الصواب والحق مع معاوية في الإنكار فإن معاوية كان يقول عن كعب إن كنا لنبل عليه الكذب يعني فيما ينقله لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته ولكن نش... إن كنا لنبل عليه الكذب في نسكة لنتلقى والصراب نبل يعني نؤثر نعم يعني فيما ينقله لا أنه كان يعتبر نقل ما ليس في الصعفة ولكن الشأن في صحيفته أنها من الإسرائيليات ألا التي... في الصحيفة دي ولا صعفة في الشعب وفي نسخة صعفة نعم التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق ولا حاجة لنا مع قبر الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية قال شيخنا الحمد لله أغنان الله بالكتاب والسنة الله تعالى أغنانا بالكتاب والسنة لا نحتاج إلى هذا والحمد لله هذا كتاب وتلك السنة حفظهم الله وذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكم آيات الله القرآن العظيم والحكمة السنة النبوية الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر محفوظ بحفظ الله إله أما أهل الكتاب فقال الله فيهم بما استحفظوا من كتاب الله ولكنه لم يحفظوا الأمانة. أما الكتاب فتولى الله حفظه بنفسه فحفظ لا يمكن أن يحرف كتاب الله القرآن العظيم كل ما حاول بعض السفهاء أن يفعل ذلك رد عليه ولذلك من أسباب تكفير العلماء والماء الأزهر في زمان طه حسين لطه حسين أنه قال لو أردت أن أصحح في المصحف بالقلب الأحمر لفعلت فهذا كلام كلام كفر وضلال فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض وتأويل كعب قول الله وآتيناه من كل شيء سببا واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات وقد قال الله في حقي بلقيس وأوتية من كل شيء أي مما يؤتى مثلها من الملوك وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبر قال شيخنا كأنها أعجمية يعني القرى انتهى كلامه وفي لسان العرب رساتيق جمع الرستاق والرساتيق السواد وهو فارسي ومعرب معرب نعم نعم وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا والله أعلم وفي المختارة للحافظ الضياء المختارة الضياء المقدسي قال شيخنا ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه تيمية أنها أفضل من مستدرك الحاكم يعني الأحاديث فيها أصح والمستدرك أبي عبد الله الحاكم حديث المختاره للضياء المقدسي ويجمع أحاديث اختارها رحمه الله نعم نعم. في القيس قيس الباء بالقيس. عمر اللي لغتان يا كرم. العرب نعم نعم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن, عن بن حماز عن حبيب بن حماز قال. هذا الحماز؟ الحمار. الحماز بالشاح. حماز بالزاي؟ لا. ليس الراء لا. مم. وذكر في هذا قال لحبيب هذا ترجمة في أصدق وضعا تحققنا والجح والتعديل لما بحاجة. انظر يا إخوان. حبيب الحمار ولا حماز حماز هكذا حماز مخففة حبيب الحماز نعم نعم قال كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب فقال سبحان الله سخر, سخر له السحاب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 وقال مجاهد فأتبع سببا منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب وفي رواية عن مجاهد سببا قال طريقا في الأرض وقال طريقا في الأرض والذي قل على شيخنا طرفي الأرض وقال وفي نسخة طريقا شاع ماذا طريقا طريقا وفي الهامش قال بتفسير ابن كثير قال ترفيه والمثبت عن ابن كثير فالذي مثبت على الطبري تقول قال وتفسير ابن كثير انا كتب اعداد البرهان في, في تفسير ابن كثير قال طرفي الارض والمثبت على الطبري طريقا مم... نعم واسند سنه تربط الطبري طريقا كما هو في تفسير الطبري نعم <تصفيق> وقال قتادة اي تتبع منازل الارض ومعالمها وقال الضحاك فأتبع سببا أي المنازل وقال سعيد بن جبير في قوله فأتبع سببا قال علما وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي وقال مطر معالم وآثار, معالم وآثار كانت قبل ذلك وقوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبتهم وقوله وجدها تغرب في عين حمئة أي الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين من الحمأة, من الحمأة وهو الطين كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمئ مسنون أي طين أملس وقد تقدم بيانه وقال ابن جرير حدثني يونس قال أخضرنا ابن وهب قال حدثني نافع ابن أبي نعيم قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول كان ابن عباس يقول في عين حمئة ثم فسرها ذات, ذات, ذات, ذات حمأة قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء وكذا روا غير واحد عن ابن عباس وبه قال مجاهد وغير واحد وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن سعد بن أوس عن مصضع عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ حمئة وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس عيّتين والبحر يوجد في العيّتين نعم وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس وتدها تارب في عين الحامية يعني حار نعم حامية يعني حارة حامية يعني طين وحامية يعني حارة نعم وكذا قال حامية وحامية نافع وابن كثير وأبو عمرو حامية نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب نافع وابو عمرو وابن كثير وحفص ويعقوب الكثير المكي نعم حامية الباكور يعني شعبه شعبه له وجه حامية قرين حفص في عصر عيد حامية هماني نافع وابن كثير وأبو عمر شوي شوي وحفص شو أملي أملي حامية نافع نافع وابن كثير ابن كثير وابو عم وأبو عمرو وحفص. وحفص ويعقوب ويعقوب نه والبافون حامية وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة وكذا قال الحسن البصري وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب قال الحافظ قلت ولا منافات بين معنيهما إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلحائل حمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال في نار الله الحامية في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم يرموك والله أعلم حتى لو صح عن عبد الله بن عمرو فلا حكم مرفوع لنا عن أمور الغيب لكن أثر فيه إبهام حدثني مولا لعبد الله بن عمرو فهذا مبهم لم يسمي هذا الراوي نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا. تكلم على الشيخ أحمد شاكر نعم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا محمد يعني ابن بشر قال حدثنا عمرو بن ميمون قال أنباء ابن حاضر. وجدت بالقيس. بالقيس. وجد. في لل للأسابيع أكل بلقيس و بالقيس نعم وحيماز و ولا حمار <تصفيق> لم تجده في أسطل غابة يدخل موجود في أسطل غابة عندك نعم يدخل لحبيب هذا ترجمة في أسطل غابة والجرح والتعديل لابن بنقليه هذه نعم نعم نعم قال حدثنا عمرو بن ميمون قال أنباء ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي فيها سورة التي في سورة الكف تغرب في عين حامية قال ابن عباس لمعاوية ما نقرأها إلا حمئة فسأل معاوية عبد الله بن عمر كيف تقرأها فقال عبد الله كما قرأتها قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له أين؟ فأرسل إلى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر لو أني عندك ما أفتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس واذا, واذا ما هو قلت فيما يؤثر من قول تبع فيما, ذك فيما ذكر به فيما ذكر به ذا القرنين من تخلقه بالعلم واتباعه اياه فلغ المشارق والمغارب يبتغي اسباب امر من حكيم مرشدي فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذا خلب وثأطي حرمدي في عين ذا خلب في عين ذي خلوب و... وثاء حرمدي. <تصفيق> قال ابن عباس ما الخلب قلت الطين بكلامهم. <تصفيق> قال ابن عباس قلت ما قال ابن عباس ما الخلب؟ قلت الطين بكلامهم يعني بكلام حمير. قال مثاث قلت الحمئة قلت الحمئة. قال فما الحرمد؟ قلت الأسود. قال فدع ابن عباس رجلا او غلاما فقال اكتب ما يقول هذا الرجل <تصفيق> وقال سعيد قد ينكر الشيء وهو معروف هذا الفرع فرع سبعية كما سمعتم وهي متواترة ومع ذلك ابن عباس قال فيها ذلك وجاء ذلك في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أحد الصحاب القراءة فأمسك عمر بتلويب قال إما أن تأتي نبينا وإما أن أوجعت ضربة فذهبوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم أن القرآن نزل على عشرة أوجه فسكت عمر وقر وسكن لسا متى له الحق رجع إليه رجع إليه إذا ظهر له الحق ويتبعه ويحب ذلك وينصره ويعيده نعم هذا إذن قد يريب على أفاضل الناس وهو معلوم لدى من هو دوله فعمر لا شك أنه أعلى من هذا القارئ هو أرد على علم التشدد في أمور التجديد في أمور التجويد وكان دائما علماؤنا ومشيخنا خصوصا الشيخ صليح الفوزان يمنع من التشدد والتنطع في هذا الباب هذا الباب فيه تنطع عند بعض الناس سواء في حكمه أو في الأداء بعض الناس يأبى إلا وجوب التجويد أرى من الجهور العلمي على أن التجويد حكم أنه مستحب حكم أنه مستحب يستحب وليس بواجب هذا هو الصواب والمقول من الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم أن لم يجود القرآن آثم فهذا اشتهاد من الجزري والفقهاء قالوا بأنه مستحب وليس واجب. الإنسان يحسن قراءته سمعنا قرأت الشيخ عبدالز نباز الباني وصالح الفوزان وغيرهم ويقرأ يعني لسه في هذا التكلف فالنسي يقول لك ام تزودت ربع حركة ربع حركة كيف تجلس جلس جلس توزن الحركات الحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه انا ممكن اقبض اصبعي هكذا ببطء وممكن اقبضوه هكذا ولا شك ان بينهما شيء من الثواني فاللي جالسي على أصابع عيد الحركات هذا ما صلى قلنا جاب ثلاث حركات وفي المدة هذا جاب حركتي والمدة هذا جاب خمسة والمدة هذا جاب ستة هذا جاب سبعة. ليس هكذا ليس هكذا لسنا لا تشدد الأمر في الساعة سواء في حكمها تجود نفسه أو في الأداء قرأنا الحمد لله قرأت حفص شعبة هو كثير أكثر القرآن ورأينا هذا التكلف فالتكلف منوع، تكلف في الأداء مغنوع من العلماء من التلطح في هذا الباب الموادية الفتر والاختلافات نعم يقول إنسان أهم من ذلك أهم ما في أبواب التجويد ما هو الوقف والابتداء لا تقف وقفا يغير المعنى ولا تبتلي ابتلاء قبيح كان تبتدئ بالاستثناء تقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا لا يبتلى بالاستثناء أبدًا المتعلق قبل أو تقف قاف قبيح كان ترمي سؤالك أصحاب الجنة والكفار لا أو تسمع قول الكفار لك فأن تقول تبدأ لا تسمع لهذا القرآن والغوفي لا تقول وقالوا لا تسمع لهذا القرآن والغوفي وهكذا الوقف الابتداء من أهم لأبواب التجويد بل هو أهمها أهم من الميم الساكنة والنون الساكنة والمدود والإدغام والإخفاء والإظهار والإخلاب أهم كل هذا الوقف الابتداء أنه متعلق بالمعنى وأهم هو التفسير فهم معاني كلام الله حتى يخشع القلب وتدبر القرآن العظيم تفسير القرآن نعم. وقال سعيد بن جبير بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ وجدها تغرب في عين حمئة فقال كعب والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس فإن نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. في مدرة سوداء. قال شيخنا عيد الطين الأسود. نعم. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف قال في تفسير ابن جرير ووجد عندها قوما قال مدينة له سن عشرة ألف سن عشرة ألف باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب حين تجب يعني تسقط يعني أن هذه المدينة قريبة جدا من مغرب الشمس نعم وقوله ووجد عندها وجب جنوبها يعني سقطت على جنبها وحديث الرسول عليه السلام إذا وجبت الشمس يعني سقطت من جهة المغرب أفتر الصاع ذلك وجوب لغة هو السقوط معنى الواجب لغة يعني الساقط نعم وقوله ووجد عندها قوما أي أمة من الأمن ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني إسرائيل ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني إسرائيل وقوله قلنا يا ذا القرنين أمة من بني آدم من بني آدم نعم ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم وقوله قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأغفره بهم وخيره إن شاء قتل وسبى وإن شاء من أوفدا فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله أما من ظلم أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه قال قتادة بالقتل وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا وقال يعني هذا يعني بالقتل القول الأول قول قتادة بن العام السدوسي والسدي كان يحملهم لهم بقر النحاس ويضعهم فيه يعني فيه بقر النحاس يعني تبتز من النحاس نعم حتى, حتى يذوبوا نعم وقال وهب بن منبه كان يسلط الظلمة فتدخل الظلمة فتدخل أفواههم وبيوتهم هذا قول الثالث نعم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلم قال شيخنا الله أعلم بكيفية العذاب والأقرب أنه كان, كان يقتلهم نعم وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا بليغا وديعا أليما وفيه إثبات المعاد والجزاء وهذا مما جاء به الرسل جميعا من الأصول إثبات المعاد والجزاء جميع الرسل أتوا بهذا بإثبات اليوم الآخر نعم وقوله وأما من آمن أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فله جزاء الحسن أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل وسنقول له من أمرنا يسرى قال مجاهد معروفة نعم طيب لعلنا في عند هذا الحد وفقنا الله وإياكم ويحبه الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اقصد وفق الله يكلم وحب ورضى صلى الله وسلم وبركاته ابينا محمد وآله وصحبه وسلم